امسح الفنا ليضيع منه فاسجدته معثرت وَأَنَا اظل محيرك وَأَنَا اظل محيرك انس ينام عَلَّذِي ودع حبيبه شلون صعبه ليه لا الاهل ما رد ينزف حزن على قلبه العين دمع موادع وفرقه صبه فاجر تشوف الضحايا على الوقي وانا ما حد ينشد ويسأل علي حالي ما واحد درى وانا ظلم حيّر وانا زيّر حيني للبي هنت وانا ينمّن حاجر سبيل من عليّ ضي عمّن فاسجثتهم وانا ظلم حيّرًا هاي رملة تودع القسم ولدها هو وهو مهجور روحا وهو ظمدها وحيد من تودع وش يضل عدها سفه فرح بي تتمنى بعدها وطيوب القمر يلوح وا تشرب المنيه منها في قالوب امشي وانا ظل وانا ظل يا وقعة نزيمة والرابع اللي ارتضى اتفت وتشمّي حبيلا وبروحه تحضن وتضمة من ضريبة الصخر هالطفل وامه هي بس هاليا لأ مع تمر يضر الفجر حاجة نظر سهم أعمي صوب ويكفى على نحر يروى من دم حر ونظر حيار ونظر ترمس و علمنا يضيع بنا استثثتهم عثرت وأنا ظلم حيرا وأنا ظلم حيرا أنا زيادا وهاي سكنا خايفة وش همها بعد ما ودعت أبوها تريد عمها سولفت لعلى العطش زيد لمها وعمها طم وقعد عباس يمها ما ينسى لي نسى رجيبه اروي شبدك وطي جمرت يمها سبع القنطره شرم سحل من علي ضيع منه عثرت وانا ظل محيرك وانا اظل محيرك وانا سينه ويا خوت تودعت وبعيني دمعه وهذا صوت الفاجعه من الليله سمعه الخدر لو راح باكر وشي رجع عمري من هالساعة عمري راح ضيعي مردت هاي الساعة كوني فيها <تصفيق> موتي <تصفيق> لا اشوف باكر مذبح اخوتي كل جثث همطشرة وانا ظل I'm a man of عسى يطول الليل صبح ما نريد ولا الشمر يقطع وريد والشباب بدم غريبه زينه بتضل